بسم الله الرحمن الرحيم. طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش السوا.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 وَهَلْ أَسَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي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 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تقص نعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آيات القبرة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 إذ تمشي أختك فتقولها لا دلكم على ميّك فلَهُ فَرَجَعْنَاكَ إلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَعِنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَسَلَ فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ قُطُنَا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 قال ربنا إننا نخاف أن يصرط علينا أو أن يطأ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا قُلْ لَهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ قَالَ أَجِدْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ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 وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المطلة فأجمعوا كيدكم ثم تصفى ثم تصفى وقد أسلح اليوم من استعلى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقص عن أيديكم فلا أقص عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولتعلمن تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحرة والله خير وأبقى إنه من يئت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبتا لا تخاف دركا ولا تخشى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 قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطأف فيه ولا تطأف فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن سَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَّى وَمَا أَعْجَنَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ لَهُمْ أُولَئِكَ إِلَى أَتَرِي وَعَجِن إليك رب ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامريين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 فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَقْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُمُ تَفَنَّسِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّوْنَ وَلَا نَفْعَ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا كُتِنْتُمْ بِ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 فنبذتها وكذلك تولتني نفسي قال فاذهب فإن لك بالحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليمنة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 ويسألونك عن الجبال فقل ينتفها ربي نسا فيذرها قاعا طفصة فلا ترى فيها عوجا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم اِذِ اللَّا تَنفَعُ الشَّفاعَةُ اِلاَّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وقد خاب من حمل الظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد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 ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 آدم ربه فغفا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطوا قائما منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 قال كذالك أتتك آياتنا فنتتها وكذالك اليوم سا وكذالك نجزي من أسرى ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 وَمَن آمَنَ إِلَيْنَن فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَهَا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَسَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتسبع آياتك فنتسبع آياتك من قبل أن نذل ونخذأ قل كلهم متربط فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومنهتدى